بسم الله الرحمن الرحيم دبت سيدا ابيها وتب ما عنه ماله وما كسب ذات لهب وامرأته الحطب في جيدها حبل من مسد